ستة. استمع إلى الجمل الآتية واعدها ثم اكتبها في دفترك. هناك بعض الآداب التي يراعيها مستخدم الهواتف. يجب وضع الهاتف في وضع الاهتزاز لتجنب إزعاج الآخرين. لا يجوز الرد على الهاتف داخل المسرح. لا يجوز الرد على الهاتف. داخل أماكن العبادة يجب إيقاف التشغيل الهاتف أثناء إقلاع الطائرة لا يجوز الرد على الهاتف بصوت عال داخل وسائل النقل العامة لا يجوز الرد على الهاتف داخل الاجتماع